أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثبل الكافر والذي جاء بالصدق مصدق به أولئك هم المتقون.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 أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذ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 فيمسك التيق الله عليها المبت بيرسل الآخرين إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقَم يتفكرون أم اتخذوا من جن الله شفاعا قل أَوَلَمْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْءَ وَلَا يَعْقِلُونَ قل لله الشفاعت جميعا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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاذِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ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 ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وينيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا مَزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتَمْ أَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَة عَلَى مَا فَرَّتْ فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِيِّ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 له مقاليد السماوات والأرء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبضن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبندكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسموات مضيئات بيمينه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 فأشرقت الأرض بنود ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يَأْتِكُمْ رسول منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ما ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثبى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ضبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم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 وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُهُ وَجَعَدَلُ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُهُ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أنهم أصحاب النار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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي معتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرزياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 مال للظالمين من حمين ملاش في عين طاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقلي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقلون بشيء إن الله هو السميع البصير.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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قبي وشديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَانَٰ يُؤْمِنُ إِلَّا فِي الضَّلَالِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح معاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني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 كَذَلِكَ يضبع الله على كل قلب متكبلا جباب. وقال فرعون يا ها ما نبئني صرح العلي أبلو الأسباب أسباب السماوات فأضل علا إله موسى وإني لا كاذبا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 ذَيَأْ قَوْمِي مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْدِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ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 إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا معشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَإِذِ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم من بينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في الظلال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 فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستمي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح قليلا ما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 والذي خلقكم من ترابين ثم من نضفتين ثم من علقتين ثم يخرجكم ضفلان ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو يحيي ويميت فإذا قضى أمرًا فإنمّا يقول له كن فيكون ألم ترَ إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبضلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته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 فلم يكُيَّ فعُهم إيمانُهم لما رأبَسَنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتي قد خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَّ لِكَالكَافِرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم حامد تَنزيلٌ من الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشرا منيرا فأعرض الله أكثرهم فهم لا يسمعون.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 وَمَايلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ وَلَا يُظْلَمُونَ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين واجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سباء للسائلين ثم istemai إلى السماء وهي fakāl فقال لها بل ārḍi atiyyaḍḍuʿan, awkarhā. ۚۚۚۚ فَقَالَ اللَّهُ النَّسَبَعَ سَمَامَاتٍ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الْدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَحِفْظَ ذَلِكَ تَقْلِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِمَةٍ مُدْعُوٌّ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة لا ينصرون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 وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جَزَاءُ أعداء الله النار لهم في هذا رُؤُلُ خُلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَذِنَ الْلَّذِينَ أَلْلَّانَ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستمي الحسنة ولا السيئة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 فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر بسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبودون فَيَسْتَكْبِرُونَ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَعِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَمْ نَجْعَلْهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرمهم عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سابقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِمٍ مِنْهُمْ رِيَبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ صَلَكَ اللَّهُ عَظِيمٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه سجده